تُعْرَضُ فِيهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سمت. روہ سلک ایونگ نو مال آؤ ربهم الهدى ہمل سنی مت منا تل وكم من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 وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْ عِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكَرٍ كُرِينَا وَلَنْ نُرِيدَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَغْلُظُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى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 امات واحيى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليهم نشئه الاخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو رب الشعر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 وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا